وما تكونوا في شأنه وما تتلون منه من قرآن ولا تعملون من عمل وَلَا تعملون مِنْ عمل إلا كن عليكم شهدا إذ تفظن فيه. و ما في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك في كتاب مبين